وجعل لي لسان صدقا في الآخرين، وجعل ميمو ورثة جنة نعيم، واقفِل أبي إنه كان من الضالين، ولا تخذني يوم يبعثون. يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَالٌ وَلَا بُنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذْنِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُثَّتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ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 قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ظلال مبين إذ سويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كروت فنكون من المؤمنين ان في ذلك لایه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم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 إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا نؤمن لك واتبعك الأذلون